وهو بالنفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتما على ما يرى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 فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى واعطى قليلا واكذا عنده علم الغيب فهو يرى ام لم ينبأ بما في صحف موسى وابراهيم الذي وفى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 وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه نشأت الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب والشعراء وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقا وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتфикته أهوام فغشى ما غشى فبأي ألا